والتفت الساق بالساء الى ربك يوم اذن بك يوم عيد المساء فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهيه تطا اولى لك فاولا ثم ام لك فاولا كان سودا الم يكن طفه من مرينا ثم كان علقه فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى اليس ذلك بقادر على